بوك تو ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية هي أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت شو هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. أستطيع أن أفهمها جيدا أستطيع أن أفهمها جيداً. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. مانقار وفارس ملتين اراغرين. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. أرجو أن تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. عندك لكنة بسيطة. عندك بسيطة. Oni يستطيع الشخص أن يعرف.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 هل أمتى تتعلم في دورة لغات؟ كي ينلرنيلون في أوزاس؟ أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ من النفلسيس جيان لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.